إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا إن آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لا عُمْجَنَّ أَطْنَتَجْرِي لا عُمْجَنَّ أَطْنَتَجْرِي تَحْتِهَا الْأَرْنَاء من تحتها الأنقى، من تحتها الأنقى، من تحتها الأنقى، من تحتها الأنقى، إن الذي صالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنعار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنعار INNA ALLAZINA AMANU WA 'AMILU SALIHAT LAHUM JANNATUN TAJRI MIN TAHTIHA INNA صالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن إنَّ بَقَى شَرَبْ مِكَلَ الشَّدِيدِ إنَّ بَقَى شَرَبْ مِكَلَ الشَّدِيدِ إنَّ بَقَى شَرَبْ مِكَلَ الشَّدِيدِ Inna Nabapasharab Mikala Shadid. In Nabu U Ayubadi Ua Yuan Ead. In Nabu Ayubadi, U Ayu Ead. In Nabu Ayubadi, U in Nahu areubadi Ua Yuan Eid. In Nahu are you babiwa ead Wahu Wadal Rawl وهو الغفور الوادود و هو الغفور الوادود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فعلو اللي ما يريد، فعلو اللي ما يريد، فعلو اللي ما يريد فعلو اللي ما يريد فعلو يريد يريد، فعلوا اللي ما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود؟ هَلْ أَتَاكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ آيَاتًا مِنْ filagon och famod, filagon och famod, men de som kafar بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم Wallahu min vrāihim mūhīp Wallahu min vrāihim mūhīp Wallahu min vrāihim Allah min vöraihim muhiط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ, في لوح محفوظ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالح عليهات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد.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 هل أتاك حديث الجنود فرحون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء